ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا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 ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ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 يكاد البرق يَخْطَفُ أبصارهم كلما أضاء لهم مشو في وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير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 دون الله ان كنتم صادقين فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقل أم بيونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين "Qalû Subhânak la ilmê lana illa ma âlâm tanâ innaka ân tâl-ʿalîm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 وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ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 أتأمرون الناس بالبر وتسون أنفسكم وأتتم تثنون الكتاب أ فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 ''İnne hu hua التواb urrahim'' ''O'idh kulتم ya Mousa lenn'n'umine laka hattâ nere Allah gahra'a ''hattâ nere Allah gahra'a fââkhetâkum uçsaa'ikata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 فبدل الذين ظلموا قَوْلًا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فَفَجَّرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ مَا كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبُهُمْ قُلْ وَاشْرَبُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتنون ويقتنون النبئين بغير الحق ذلك بما عصوا كانوا يعتدون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 قال دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها صفراء فاقع اللونها تسر ناظرين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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذَلُولٌ تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا دا رتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقل نضربه ببعضها كذالك يحي الله الموتى ويُريكم آياته ويُريكم آياته لعلكم تعقلون.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 ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَأَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَّهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَتُحَدِّثُنَّهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادِجُونَ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ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 تَخَذُ مِنَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى مَا لَا تَعْلَمُونَ كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 فَسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقَرَّرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ آنَ تُمَّ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ مِن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٍ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ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 فباءوا بغضب على غضبه وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتَيْنَاكُمْ بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم قل بس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 أولئك ما كان لهم اي يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب نظيم ولله المشرق والمغرب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 وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم, ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى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 قَدْ نَرَاهَا تَقْلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَنْ وَلِيَنَكَ قِبَلَةً تَرْضَعَهَا فَوَلِ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُو وَجُوهَكُمْ شَطْرَهَا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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتألئ عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوهل به لغير الله فمن اضطر غير وَلَا ولا عاد فلا إِثْمَ عليه ان الله غفور رحيم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 ولكنِ الْ البَِّّمًا آمَنَ بالِلههِ وَْيَْومِآخرِرِ والْمَلائكَةِ وَكِتابِ وََّ بِّينَ وَآتَ الْ المَا حُبِّهِ ذ وَالقُرربَ والْتَامَا وَْمَسكينَ وَبنَ السَّبِيل والسَّاب إِينَ وَفِر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 فَمَنعٌ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم إِن كُنْتُم تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلْنَاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِن كُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ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 طالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم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 سَلْبَنِ اسْرَاء إِلَكَم آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتِنَا بَيِّنَةٌ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب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 وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس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 ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا أبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم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 وبعولتهن أَحَقُّ بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا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 وظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ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 او اكنتم في انفسكم عالم الله انكم ستذكرونهن ولكن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا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 وَمَطَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَقَدْ مَا بِيَدِهِ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ أَقْرَبُ تَعُودُوا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 وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى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 طول معروف وَمَغْفِرَةٌ خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن وَالْأَذَى كَالَّذِي كَالَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِآَا النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرْكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا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 كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم, يصبها فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها, فأصابها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 ولا تيمموا الخبيث منه تفوقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبِدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ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 يحسبهم الجاهن أغنياء من التعف في تعريفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما توفق من خير فإن الله به عليم.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 وَأَكُلُونَ الْرِبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْءُ مِثْلُ الْرِبَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى فَمَنْ جَاءُ أَهُ من وعظه من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 ولا يبكاتب أي يكتبك ما علمه الله فليكتب واليوم للي الذي عليه الحق وليتق الله ربّه ولا يبخس منه شيئا فَإِنْ كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع من له وفليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، أن تضل إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يبش الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأم أن تكتب صغيرا أو كبيرا إلى أجله.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 وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقَبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِئْتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 Robbana, ve la tuhamilna, ma la taqat lanabim, ve afgunna, ve öfirlana, ve